ونبلوكون بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا حزنا هذا الذي يذكر آلهتكم هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر رحمانهم كافرون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 دون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين ولوط اتيناه حكما وعلما ونجيناه من القريه التي كانت تعمل خبائث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 وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم قوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين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 يوم نطق السماء كطيج سجلي للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن فاعلين يوم نطق السماء كطيج سجلي للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين